وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب